إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين آمنوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر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 ما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحفظوا ألا تكون بثنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواء النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 وَضَلُّوا مِن قَلْبِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ فَوْمٍ مِّن قَبْلُ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا أَن سَوَاكِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتذون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس كانوا يفعلون أرى كثيرا منهم يتغلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن شخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما إلى إليه ما تأخذهم أولياء ولا سناكسي ومنهم فاتقون عشرة عشرة يا فرتني السجالات وحنا كميجا عشرة زينو صاروا كنا سبع سنوات تفسير الكريم كه وقبل لابن يا آية لله دنيا السجالات آية دخو يسجد سندنا هو كل وحاشة كأيات دور رئيساء تاعي كنين لنبي عليه الصلاة والسلام ونكدوديه سمع عيال بادن باللغوية يرى يا أيها النبي واقف بادن تاعي يا أيها المجزمل وصوه يا أيها المدترون وصوه الرطي يا أيها الرسول لبا قربا يصوه الرطي لبا قربا في سورة المائي دا يكو صوه الرطي لبا بالله فنيسي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين وصمرني كما في لابد ايتان مركا يا بايلد اهي ايتان تبليغه اي رسولك عليه الصلاه والسلام وعلى الرب فري وَجَلَّ وجل جميع ما انزل اليه وحيلو تجيء ايديك انو غارشيه عنك وعلى الله ما نقضين وحفظه النبي هو ليس أكثر أجي جيلي ودع له قبضنا مشركين تا منافقين تا يهود نصارتا وحسن النبي اللي قبضا قبضا وحفظنا إشكدة هنا النبي كفر حسن قل كهوارجيه النبي قوه أي ألا سمين جيلي أجده المركي سودر سيد الحميري عليه ثلاثه الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله والله yaaasim kumaan naasiba tiin ani aad madduu idee in ki duu too idu afu yali kartaamal aan geey miraahay oo si dii u xundo karo markii lugu dagaalamayay ay wax lugu soo tuuriye wax ee waxa markaa laga bamaan qaaday waxay wixii lala doonayay dil iyo in laga faraxaa taasii اذن في امه الجارث ادون وخر يا وخبدان من مكب من كنا تلقل ان حد يبلغها امام والله يعصمك من النار الى اين يوعك و هو كو قدره ما يوم سيده رسولك عليه الصلاه والسلام امنا عائشه وهي سدعه قفكه اوو شيكايا كروميسن محمد بهو الوجود الجي قليليه أما رأى خبه بعين رأسه وإذا يجاهد الذي القرآن كأسكتني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كلك أيضا المعنوين بعدينا إيسا وحي رسول الله فرينا ومجسينا هو الله فري قال تعالى خدوحوا لي يا أيها الرسول أسوى تشريفية صحوظين وحي مجال المبادر وحي رسالة الضفرسنا النبي لحقنا مركبة الرسالة مفتد لهم ياري أن ما تقيسي عالمكها يا محمد ويا أحمد من أن الأوران أيها أولا أولا يا أيها الرسول ليري رسالة الله حقيقي الله قيري أحب عز وجل قال رسالة لي قيري انتي تنجدنا لقوبا بيهيي يا أيها الرسول كما تبالغت رقيمك ببضنه بلغ قمتك هرسي جميع معنون ديلا وعلى الدجي يريلك إليك أبي رسولك اللي قد جيهي من ربك خبك أحجي لك أقد جيهي لما أنت إذكرتك هل كهو حيقول دارين في عناي أن علي المولى المؤمنين حداف فتح القدير هيتين ليس هو كان باتكوارك دونتان فتح القدير ليس هو كان وكتاب تفسيره وآدوه ناكزل وشن مركز كيفي عن بو سرحا مرن الدرايو أيوكو سرحا مرن الروايو شواي هذا الدرايو وهي سلح اللغة العربية لآيات بصيدة إلاعي وصيخو سرحا وان العالمة وإمامة وشؤل له هذا محمل علي شوكاني يمنئة قاضية شؤل له هذا المدينة نرسل مدون كتاب قاسو قري تفسيرك قل كاماركو هريد درايو كو وقد أخرج بالله او هذا با سواياك وكل ياء، وعن ابن مردوه، عن ابن مردوه، وعن الغورية أيضا، وحاقك جلسي، يا أيها الرسول بلغ ما وجل إلىك من ربك أن علي مولى المؤمنين، كذي وماذا؟ إن داني نبكتيني، وعزمت جل، ورِلا متفعل، حد هذا وحصل وفريالي. أو قرآنك الموجود جيه إذا اللي كأذا أوكا قارسين، ثم بلغت رسالةه يريد قرآنك لقوله ده ما لنا قارسين، أو فكتمان جزء منا بعض إيش كل جدنا ده وحير أو كملة قرية لقرية كفتماني كلها أذى كل جد ولا قرية أياضا نتاع فكذوحة اللغوش هاي أيضا مانه ما أوكا قاريزو أيهنا تبلغي وخا رسول خو قريمان واخو دانا و شيخي جليل حجۃ الوداع او حجۃ الوداع ومدامكم سغوتين ايينا واخو يري ورداب ياهو نبا تاني يا ساد حسن ايان اذن لولا هو اذن شيغايه لغا يغدين اني فما أنتم قائلون با قيامي دي ويديناي ما دي شو غارسيه و خي لاله ديري فما قائلون به دون القول بجوابتي جوابك نكواد لايه او يري بلغته وانصحته وانصحته حجي من سوق جارفيزي سمعان اوقفهم او دع عبد النبي من سوق جارفيزي شدان مركزي عمرين رسول كفرت الك اللهم فجج اللهم فجج اللهم كلك يا رسولك واقوتك ان حق بالرفيق الاعلى والله خلال إليك بنتي بعدما أدى الرسالة وبلغ الدعوة ونصح الأمة وكسف الغمة وبيّن الحق وجاهز الله حق جهاده وصلوات الرب وتسليماته عليه وعلى آله وصحيه يا أيها الرسول شرف بلغ قارسي جميع ما وإليك انزل اللغودة إليك من ربك خديه حديه لجا جد جيء وإلا متفعل حدا أنت صديقيري أي واحد لقوله ذري ما قال ملكه كنن كواجي هذا سنح قريب وجي وح جارسين لجيري هو جارسيني وح قني لجيري هو قنيي وح اللي خيار قنيي سر أبو كياله شكل ثماره كل مجيب تواح النبي قدام سلق له يوامه ما تواحيه سيئا لو كارثيه حسيك ان اللي لقى هاي حديقة كلمة اتقى الرسولة قلنا بي حاجة جاي انه هو أمه ذو الرسولة هاي نبي يالا هاي يالنا رايش دا حد اينا انتبليغ صمي قصو عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو ايا الان لي يبلغ شاهد منكم الغايب ايس كارثيه يا واحد حد ايس هو فايتي وينه سوره البقره مكنتمني حدايه اني لودي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله ان سترى العديد في جواديه يولي حق لويديه قف يوم من النار وانك هو اين لشيك وحلقرين ايام الجيهات حقا لها دعيوه وان لم تفعل حدادا سيدا ايالي فما بلغت ومدام ايالا كارسين فسالته خب وحي اقراطي ما محاين الوحي شركة والله يا من الناس يبدأ اليك فأقولي ما كرمالي والله ايبويني من الناس ذات أما قولنا ندعوه ذاتي حقية جاردة إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله يبويني لا يهدي مهنونيه القوم ده. الكافرين حق الدين والدينيه إلا سواء السبيل لبهنون المي وفي حقلك إيسا إيأخيار كيسا حاجرنيمه إيأقال لمو إذا فترم أو أو دورتو لهنون لكن ملكو إيساق أهنون ربا وصدق الله في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه يجيب عقل هذه كل لحلات تعلم القرصة إستان إذا بدرسم إستان سألوها نونينا أما هذه هنون خبان والذين أتدوا زادهم مودا وأطاهم تغواهم تتعنون خبان لها نونينا إذن حسن وحسن إلزاء ثم هنحن مولا فالكائل الله يبوين لا يهدي مهنوني القوم مدد الكافرين حق ديني شلوا هنورينا يجعلوا حق ديني وانفعين لا مقصبا يقول قل يا اهل الكتاب آية ثانية دع يصوم مرة مرلا بعد لا سعي قل وحاتر هذا حسون صوبانو توكيد إياه تحقر إياه تقرير إياه لا سعي قل وحاتر هذا حسون صوبانو يا اهل الكتاب يهودي النصارى هوي لا سواه فيه لا ماركو حتى تدينك اهل الكتاب اسمه الله اجا او دتقو من اسم الله واخر الجنه يدين منو نصيب كله افاجا اكي يا بناثا الا ثم على شيء معتبر ولا اعتبارو قيم ليه او انك ستيين لماركو ثاني يغورما حتى توقيمو إلى اتك توجيجان التورا كتاب ليه ينين دجيي فين بالعمل بما ما فيه اكامتو كتاب كارشاجي goor tan lugu dhagmo kitaabka waa toosan yahay hadan lugu dhagmin waa jinsean yahay wal injil hada aad ma saartay kitaabkii inuu is lagu dhajiye ila aketto si san goor ka sawreeyay injil la toosina arinta quraanka showdegii waqtigii shaqaynay ee quraanka uu يا مسلم إليك وحي مكلب فيه قرآن كريم ثميان الزعان وصدق الله في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحتنا ما أنزل إليكم من ربكم فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يصغى في الآخرة فمن تبع هدايا فلا هب عليهم اتباع على الروا إلى كتابك كسيل الرعو يهوذي النسار يبد كتاب كأنه مانته وغير كل كسر رب يجيب بالشمعين أيش ما ينكتب كي وإذا عنده كفر يقعد يبقى قالين ولا يزيدنا وما هو كردينا يا خسيرا لين بدن ومنهم يهودي النصارى كملا مع القرآن كنزل الله جزيل إليك هذا رسولك محمد من ربك خبره حديث الله جزيل فو كبر كفر إياه وكفر قالني يحذدو وما هو كردينا إذا عانا فكان سمي وقتنا ان على الربي وإيماناً لكم يا الربي واستقامه تقول توسلنا للربي ما يكون بدالين سوقيانا وكفر اذن ياكو يا غالبك قالك ذا رب الرسولك كن لي عليه صلاه وسلام فلا تأسى أيها الرسول حتى ليون كون انا كاذفيلن على القوم تذكركم الكاذبين حبا الدينيه اما وهنونا يا اما ولدنا يا هو وحظه حكول وليم قل وحاتر هذا خسرك محمده يا للكتاب يهودي النصارى راسوا ما على شيء وحملت مركوك حتى تقيموا إلى الكتب جيزان الطورا بالعمل بما فيها والنجي الكتب جيزان الأعمال بما فيها حكانتك جيزان أخذت وما إلى الكتب جيزان منزلا تجيء إليكم من كمل ربكم شبيه إلا ينكم تجيء من القرآن العزيز بالعمل بما فيه ولا يزيدنا وابقى قرنيا كثيرا من بلان أو من ما هو الكتاب الندى من القرآن كنزل الله محمد من ربك خبجا حجي لغاد دجية نقيان كفن يقو إياه قبرا قال لي يا حمروج على القوم تذكر كون كو الكافرين حق بينيي فين الله فسيغفِيك هم الله هو الصنع العلم فين الله يغفِيك عنهم الله كافرين إِنَ الَّذِينَ آمَلْ حياد أنه وحي عدين إيسا الإيمان هو العمل الصالح حيادتك فعنان يا حمان لوك رسارة أما دلسيا نصد يابتل هنيك المسلمان هو لسي أما اليهودان هو لسي أما النصارة هو لسي أما صادق وحاسوا لنقيم الملك وعلى هذا المبدأ الإيمان بالله واليوم الآخر والصالح العمل قلت إليه ماذا نشر ذاك شيئا أبتركون ربا حدان هقاله مدو هقاله عرب هقاله أجمي هقاله كل الإيمان الصحيح والعمل الصالح لقائله وقف عنه قنايا حدين لقوا وصدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من بطأ به عمله لم يسر به نسبه من بطاء قبطه تبدغ به عمله عمل كسبه تبدغي وحمايي لم يسرع به نسبه قل الله الرئيب له إلى هاته مطه قال تعالى خديوحيه إن الذين أخيارت آمنوا المسلمين حفظوا ماييي إن الذين آمنوا والذين تكادوا يهودوا ربقرين مرين والصابعون وأكواح من هذه الكتاب كملة للبيت جريم قولك الصادقين با ليلة ذلك عرامي الكاميدة والنصارى قوى المسيحيين تاما كريستاذ الله يقال قولا دي أفرادوا اسكوبوا در انتظى من روحي عمنا هماليا إلاهي ربي قويني وائكا واليوم ما لمتا قال آخري بمبيسة او عملا سمية عمل فلا صالحا عمل صوبا فلا خوف حرسي عليهم قولك هذا الميزو فلهم الأمن طمانينة وسكينة والوضار ولهم أهان مايان يحسنونك وقلب حمالة ولهم الفرح والحضور والبهجة والصرو قلك الإيمان بالله واليوم الآخر أركانت إيمانك صين نقين اللحبة يا هاي لابا هل كان الإيمان بالله واليوم الآخر لابا داوح الله شيئا وأن لابا أقوه أهوي أركانت إيمانك أقوه أهم سو إباها الدان للرمين وعقوه الرين مالين كا قياما مركات رومايزانتاي انك منن ليمن فرينا لو سوبحينايو خن يسن و اكماجي لوغو افال مارينايو سنوكا جوه هاجا جاي كل كان ايمان بالله واليوم الاخر لابد اوغودرو و الا بقيتو اركان والله من عمل صالحا ايمان كامل و اركانتي سي هوتو يا عمل صوبن او سي عوض بشي دا كو كوتما لابد ان الله يتقي لوغس كنا نرقوه لا أخوين يوؤل ولنا لوجبت بعده وأما ذل زوج كم جزما جا من الذين أخيارته أما نعجر رميا يوؤل الذين دخل حدود هرك اسمه وصابئون في كذا الكتاب كصابئ الله جرا والنصارى كوان كريستيا مسيح الله يدان أفرت من هو على الروح أما الرميا إلا يربيك اللهو عبده واليوم مالنا الآخرة زمبيا أو عمله عمل فلوس جاية صارعاً عمل صوبا سبعة صارح يكون لقناية ويخفر أيدا أيوجو جي يخلي لك ربعي أيوكف وقادي فلا خوف على زى على يمكن كل ما فلا هم عن مايا يحتجني قوة إيران يقول لقد أخذنا ميثاق بن إسرائيل بنو إسرائيل بمرر باللقى سينايا هي كلها عيسى ميّن لا يفتي منايو إذا أنا قرأت اللوحة lan wax sheegayuu in ay yihiin dadan wanaags إلهي gali ma haajira ilaahi weynaayo waayka abuurday ayaa مصالح qoro ballamay wax iyaga oo ganaya masalax kalash الله jibinay iyo goowu dayay allahna la ballamay kolka ilaahi weynaayo waayka dadka ballan آدم jireey oo dowrimay ila bani aadam tik galiyan oo ay dhowran دم نخلوق إذن دل مخلوق كرافير المية إذا شريط من غليلة فاسدة فارغية دل أب حمود وكل كذولة إنه خربان وعلى وحيد ذولي حمان كذا حضنا يراكا ذنبي قالت سأله خدي وحوي إلا قد وحدهما أخذنا إنا نقبلني مساق بني سعيد نبي عقب أولاده بلن قديم نقبلني وعتصينني مساق وعلى إلى العهد المؤكد باليمين أو بشهاد بلنبه. بلنبه لا بروحه ذي وحقو بلما هو حال يسقى جذا لكن مرخي بلن كدار لقو ضروق مرخاتي لو يارو قرا على كرقاته محفري فجار إذا ببلن هذا أو مرخاتي له أو دار له أيان إلى خلقه من ابن على ثورين كتابك اللي يجن فيها يكود أخباء وحيث أنت الماما أيدي الفرايات فرية وحيث أنت كدق عليها كافة هذا مركي لك وبواك تفسير كي سينا سورة الأول كي دينكوس ومارني فلنكي مركي اللقو قبطي إلا لابا لما يتخنية اللقو مدهي فصل بها الله ديراي إشكدة فاسعوتا وهدي مانتو رسول لنتو إسلام مركا ميت بها لا ديري جيراي والرسول كي هو ثم أرسلنا رسلنا تتخابه بيري إذا قد اترع الرعاية إذا كان رسولك وحال الله ديري بلنك إبلا لبلا ماي فلنكيسه إنه إستقى إلاليا النهضة ودكيكوه قاميه وأرسلناه وعندرني إليهم بني إسرائيل خصولا خصولا معه خصولا خصوليال تربلا أي أندرني قلك بلنك إبلا مايان إلالي دينه اللو تجيه مايان إلالي خصوص حقية دعوة لي مايان هو اللقص على كل ما مركزنا جاءهم بل إسرائيل ويماده فطولهم حقيبا مدلقا دري بما الدين وولي ماده أي أن لا تهوى جعلين أنفسهم نفضل خبيصة سلاهم حيالا كذب لا يجب أن يكون بأيسا هما فريقا غيب خصوصي كمين كذب الزني كموسى وهانو وإيسا وفريقا غيب يغفرون الدين كذكرية ويحية نبي يسافر في دبه قال لو بغي حي يجوا الباب كوتاجن او غور عيناله يا الله دريشه كبيحه نبي محمد واطي دك صور لي لايه كل كان يحيى زكريا كان تخليه لو غور عين كل كان مخارص لو غورايا وخارص لو غورايا اني لا يماذن حق سماويه وقال لكيني وان نقطه دخل لي قريني نحن وانا جمهور ربته وصدق الله في قوله إن النفس لا أنمارتم بالسوء وعكف في كريانك ما اللهو في كري كرا يا رسول الله صديله إنت اللذيله والرب اللذانيه الرسول الللايه والاب اللهو قانسير الدينه اللذانيه إلا بذاته أخرماسيو في كريانك وحصبو وحين ملايين الله تكون إن أيام دعي فتنة بلق الرسول اللذيل يحب اللذاني يربى الله في لقائه إن الله فقير بنص مرمج Yadullah in magluutun daynsoomar ma ineyu waxa dibaatee iyo taadiib ka dambeynay ayay maleeyeen mala ha sababiyay oo faamu wa indabale anil haq qaykeen balan wasam wa dagabale oo haqmooyaan maglin ilaaba marka babo tooga u furay suma ka gadalba xaballahu alla tawba lagbali aleem korko la qadara ku socdeen iska diye suma ka gadalbay ammo وصمهم لقباً كثير من بدن ومنهم يجاك كملا أيان ديا لقباً شيء والله هو أبوه إننا أصيرن جديد بدن مما هو عايل يعملون صميناً يا دولة في العراق حتى الله قارقوت لقيسوا سدح في القين نخدين قلنا وحي الله عن عيساه المجد قلنا وحي هذا وأجل سدح زيدين أو الله كلا كلا و هي جاين لما جرت و يابيه و الله لا وادئ سنه واوي 30 قنب او قايمين 30 قنب على الله عليه قال تعالى الى و لقد حررنا الذين كفروا الجالوب الذين قالوا يري الله إلى هو اله المسيح ابن مريم الله كلا من كده الله لا فقال المسيح يسوه يريد يا بني إسرائيل نبي عقوب أولادي سيري وعبد الله وقال أني أعلميه قال ليه الله عابدة قال ليه حبي أني قنع عسى أبورا يحبي إله إمامنا هو الربكم إذن كان بني إسرائيل إذن ربي إذن مامورا إله عابدة أني قرأيك تورين إذنها خلطمين وحادنا وقاسان حتى الى اهدين حمرتان ومالك الهدين امانيك انه ان الامر هو شان سلطه وعيطاي منفوخ يشريك اهلا اللوذاجية بالله اهده غيره اللوذاجية فقط وحده حرم الله خبئينه كره بي حليه كوركيزة الجنة كحرامه ايه اركي مايه اهدين جنة لك حرمي يا بله هله ومأواه خيه حرمت ايه النار وعلاح او قبان كريم جيرو وما اللي والمين من الطاق كوا الى احد ظلمي ان شرك اللي عظيم اجدن بقى وين قالي ما اللي والمين كوا شركي قسمي ومسوغنان من انصار واحد قارا إيسا الثانو الله اللي اكبر لو جلخي الى الان فقد بيكوا باقيهين إيسانا ايبا تكسو جاري دونجا في آخر الصورة ايين اقوتك دونجا وإذ الله يا عصبنا مريم أنت قلت للناس يتخذوني وأمي يا إلهين من دين الله عيسى تذكر ماذا أقول لي أني هضرت إلى ذبي له أنه إنه قادر عيسى وهو بيه سبحانه عز وجل الوحن لودن له يعني إياك أحني أقول يا إجراءات كم يسأل لها ابن الله هوان الله بعضين حيث عليه سلاة وسلاة أفلفني سودواقا وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إلهكم قبط وركات أنه مقرأت أنكم قبط ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما قمت فيه من تنزغي فلما توفيتني حتى هذا كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تغفر لهم فإنهم عبادك وذين نبعي سفير وحي وحاكو عدلي ينغفرينه ويديني إن تغفر لهم حتى لا أفتح فإنهم عبادك وأنت مالكهم والمالك يتزرق في ملكي كيف يسع وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم لما نواقف أن أنت الله يا الله أنك مقفته وركانا مليهوا في آخر سوريكم إمان دونت لقد خذنا واقفا من بني إسرائيل نبي أولادي ذرني إليهم جاء إليه الرسول بلن بعند كلما كل ما جاءهم رسول يمد ب ما أولي ما تدين أن لا توا أنفسهم نفس الله جعلي فريقا قيد من الرسل كمله كذبوا بينيه كموسى وإسحاق وهارون وطليما وداود وفريقا قيد يقتلون دليل كذكريا ويعية وعسب وعي ملايا أن لا تكون إن ينعني فتنة بلية عقاد فعمه حق ويكاين دبالان فلم يمسروا بالحق مايان اركين وسموا دقابالان عن الحق فلم يسمعوا به لقم ايان جلقين ثم كالجدالبا فظى الله كبه يشاق بلي حليم كوركورا ثم كالجدالبا عمو حتنا عن الحق كاين دبالان وسموا كاين دبالان كثير من بضل أي دقية ان منهم من اسرائيل كمبا والله اي بويننا بصير ألا يجدون إما وحاق يعملون سمعين هيا لقد وحرون كفرقين الجانب الذين وحق قالوا ان إن الله يبويلي هو يباع كلا منه المسيح أي ابا ابن مريم مريم ويسيدها وقال المسيح يسوعون يلي يا بني إسرائيل نبي عقوبة ولاديسي اعبدوا عن الله معبود حقا أحنا ربي أني قلت عساء ربي وربكم إذن إذن ربيع إنه أرمكنا وعياي من روح يشرك إله اللوذاجية غيرك يشرك العبادة بالله إله غيره اللوذاجية كائنا من كان أو كائنا ما كان فقد وحرنا حرم الله خبئه كربي عليه كركيسة الجنة جنة لكربك إن صار مايو كان أقدوان مايو حقي آدعيا ومأواه من النار وما لظالمين كوة سيبب ظلمي وما سغنان من أنصار وحقر كارو اللقض كفر الذين قال الله بعدنا واقوة كان كوة انصار مرني نصطوري يمنع باسبه اليهين إن الله هو المصيح ومريم ايراده كوة قوة وكبضي ينوع ايراده صدح ويمنبان حيساء قال تعالى ففيو حجيري لقد وحرنا كفريني قالوا بك قالوا يرد إن الله إلى ثالث ثلاثة سدح لهم مديا ككرنا يسوع ككرنا مريم أموا أوصفوا الابن والاب والروح سب أو وقالت اليهود الزيد ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله هذا الجايوان هذا ينكار لي مصن وحاضر دونه الذين وعد فروح قبئني ومنهم إلى كملة حياب برداري دونا علي من حنو جيو وحيش دعو هدلي ايه اللقا حرمي جنو نارنا اللقوح كومي ايه بابو طوب الله وفوري احمد الى حارج فقال عجم من قائل ايبووحو يري افلاي يصوبون الى الله فالوح عبدان فضل يقاني انا قرم نحيين انت قاري قارتاي بابو طوبه فريني انت بانتان كان نغلان الى احمي اخي مَي نوقدان إلى الله اي بو فسليت كان إلها. إلها وين ما نوقدان تذليلشان يساء الى اي وحمد ماي كان نوقدان او هدا اي بو نوقدان ويستغفرون له ثم بذلك اي بو كدلبان تعالى والله غفور رحيم قالوا مو... ضف يا يوم حدث الباب كما لو فرى كل كان يسؤي ما المسيح عيسى ما ابن مريم سنتي سواتنا مريم نويل كذا إلا رسول هو المسيح والله معها ثالث ثلاثة ما ولا ابن الله ما وعن رسوله إما ما المسيح ما ابن مريم معها إلا الرسول حقه بمجلقة ديني وعن عين ما أي قد خلصك من قبل يورتي الرسول ما تقضي فذا البوبة كيفية رسولة دبها كوريتي إيه سرنكي سيوا مريمان بالكور وأمه في سهو يدي صديقة صفهم بدون وصدق الله في قوله ومريمان من تعمران التي أعسنا الفرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكلمة القانتين وفي إيمان كبطي وصالح هذا وثقي هذا وولي هذا ووحيب إذن في الرميدي وحصاه ما هي وهم هو، إيش هو يعني، سيد يك أركم درجة النبي نما ده سيد يك دود، محله هو يا إيشي هو يعني مثما إنه الله نما شوقك لاي، محله كان إيشي هو يعني وعي آنجيل، مركيزوجن يا كلاني الطعام الرزق عندي، طيب سرعة مو بهان داي، قب تو قري عليه قدي برى مسوم تترى كل نفطي وحكاذا يوم تكن حارق هذا مكيلان تشكل ملوب بانتاج إذا ضبط عنصعوناي عنصنا وحكاذا شرقي قضاء قال حفظك عنص الله وناوات قال عنص وح الله وناهض عن ودمانك يك على ملصنان أيه من الأغنان أيه من السقيزنا أيه حبين ما قدي كردي إذا قالك أبوه للحاج كلكم كما واحد انتوبا هذي حاجة كل عاي قد ناحا حنوني اخذر سيد من المنطقة دي ايله حتى انا ثلاثيا موفيس كي جمسوني قل الله وعوي اوضح دليل على عزم الولوية عيسى ومريم احيو احقرنا كان او احيان يا كلاني اللباء انت وطعام انتاب انظر الضوء كيف صدى أن نبين أقوى الضيني لهم ياقا الآيات الآيات يالك اللي حتى يكون يغفر بقرسة نكار اللي حتى يصيه أيدي مبنئين إله هاي أي أولي اللي تاقي هاي يصيه أيدي وإله فعصوح ياقا أن الله وحل بيكما ياقا أن الله أوكشو دولة وحل بيكما فبطن الأرض خير الله يزهر معيون نريهم انظر فيهم كيف صدا أن نبينه عدينا عدي له ميضا الآيات عن عدينا هذه اللعبة ما أقدم ثم انظروا مر دور الناس هل يوفقون حق الله إلى ويقشوا إله وليتا لنجي مركي دا تدين لقهم عبادة الله أي واحد عابوده سنحيتيها بركيه يو أحلميه عابوده نوعي حركها أما حركها المرأة كأول فدون عبودا كما مرينا هيا فدون عبودين كما مرينا هيا وقالت لهم اوعوا كثر الارك من كان اعبودا اديكا وخا دبارت مول ادوك يا كا دبارت ما جرو قال تعالى الى او يرق تسوب صبن وبالله كثر هذا اكعبد دين واحد اعبود ايسا من دون الله اي بوينك سوك ما واحد اعبود ايسا الله يملك هنني لكم الينك برن إن لم تعبدوه هذين العابدين أدوني يا أخيرتون واحد باطوا واحد عابده يسين إذن كسو قارا مرة ولا نفعا هذين العابدين واحد واحدة وأدوني يا أخير إذن كسو قارا ألا أركي هذين العابده مسكتك تن والله هو صنع عليك إلا وحول وحو البنبغلاء وحو البوغة إذن النار لها الله ربنا في عمامك تكتن وحوهم أحكو ألا ما عابدين طبعا لما انتا لك حقا يلقوا اركيو لقد وحى كفرين كفريني الذين وحى قالوا يريد ان الله يبوينه خليده ثلاثة سبع من سبحيوه وما من احجر اله احجروا وعابدا مجره إلا اله مد واحد كليهتا وإن لم ينتهوا حذر ينكهرين أما هذا الحمى حقا يقولون في هذه الأيام لا يمصنوا حتى بندنا الذين وحى كفروا قالوبي ومنهم كاملة كوا مثلثين ذا جوج نكين ذا اجاب الالب اليم العربيه الا فلا يطوب في وركن كنقضانو الى الله يا بوينا اون لوذا او ويستغفرونه كفب جاي جال داويد كبريا والله يا بوينا صفور الا داويد بدل لثايي وحجن ديكا كنقدي حيده رحيم الا نحاريس بدل بالمؤمنين هي هما يرا مل المسيح وما ابن مريم مريمويل جداها إلا الرسول مثل جريوعان هاي قد خرد أي تكتب من قبل يهورتي الرسول ما تكتب وأمه هو أيضي سجيقة صفرن بمو كان هو أيهان جريم ملكي جوغان الدين كان يأكلاني كوعنا الضعام الحمتظى انظر فيني كيف صدا أن مبينه لهم أهل كتاب الآياء آياء في قرآن كان ثم قد انظر فيني أنه صدا ينفكر. حقا إني فميان لوك قدية والله كل وحاة على صوباني أتعبدون تعالى موحد عابودييسان من دون الله إبوينكا سوك موحد عابودييسان الله يملكه حنانين لكم إذنك عابودي طرًا لفاته حتى إذن عابوديم أما الدفع ضر ولا مثل عسو الجيدة أن إذن هنانكريم والحال الله إبوينه هو إبتكليه وإياه أستمع الله مغلق بضانا لجميع ما يقال وحلق واحد الله إذا يلكي العليم قال لا أقوم بضانا لجميع ما يفعل وحلق سميه إذا يلكي قل يا أهل الكتاب قل إن السحدي يو لو عقل عيننا يكوان أيها سعوة قال تعالى فبوح يني قل وحاطر هذا الرسول سببنا يا أهل الكتاب يهودي النسار لا تغلو تغلوا حد حجدنا في دينكم ينشي ناكو حد قدبنا قوئي اللايذين فريد يسيدي اللايذين فريد خليه يا ماذا هدي اللايذين يري مركض وعيساق هذا نايسان حسولك كورسي ما حدا تراتني القرب قام بقانا حسولك هل لوينه و هل الرمه و هل رأى هدي اللايذين حداد آبه جانا هدي نبي الله عيسى رسول نموشى حضيره راضي التفريض نموشى مهي و يهود قبطه اي سويل لا حقيرون لا يرى سبنا ما رسول ما وعرق خلوكر ايدلله ام لا يراه في كتاب غلوسي خير كتاب فيم وكدنياي انغنا ما كجيرنا كلذ خير كتاب فينا كدنياي تعال كتاب في مقاط وعين فراياله وحا كدرينا لا تغلو تعذب في دينكم إن في هذا خير الحق كنت على كتابك الشيء غيكي هأو حد جذبنا ولا تتبعوا هنالرائنا إنكوا كتابة باعثة أهواء قومي فدوحي المامية حكو الرائنا مانكو فكا سوق الللو المين من قبلها تكار وأللو الرمية كثيرا تضبلا والللو اللفاهوضة أللو مين حان سواهي سبيب وزارة صنين أجهدا ما ماكوة أقوة كان و لهذا و حال رحمه الله لقد فاجيء الذين وه كفروا عبد دينا كنمدا من بني اسرائيل نبي يعقوب اولادي سقميدا و حال لحنته لو قري لسان داود نبي الله داود ارى في سرقفيزه والزبور بيركوتل و عيسى وعلى لسان نبي يسعرب في سرقفيزه اي لعرضا كوتل و و حال قري ابن مريمها ذلك سبب كلمه كان له لهجنه ايوه انجيل يا زبور لو اقول لهجنه يا داوود يا ايزه حربك ودي لهجنه دي كشغه ما عليك سبب كوعول لما كدرتي عاصو يغى عاصيمه فله ايوه اي وكانون نقده يعتدي على حدود بقوه جديده وها لغا وهي خلاص كو كا حرامتي ويقول له كنت كو كا انت ما له علي حق كو كا له إذا نحق إياه في إيوائي وأترسلين عاصمي ماذا؟ أي إياه أي أي حد قدوبك أي قصة حد قدوبين حياه الصبابة فعاكم من الميثالهان خانوه أي حد قدوبك يوارك لا يتناهون هو أن يسكره أن ثم فمحكي حد قدوبك كل هذا كي كيف يقول الله ما قايبه أبنه هو أي قايبه حميه في عبد الربية باطلك ثمين متفرجين عليه اي داوانا اياني كاليا حيثان قول يحضر عين وما اكبر الله معي الهي حرومات محرمي يقول لقل حجببي لا في لسمعين ايان كوانا لما هذا الهيان كانوا اي هنجرين لا يتناهون كواني الكربين حن منكرين وحن حقي اي فعالوه سمعين ربان لبسا واعباط اي بلالة ماكي اي كانوا نهدين يفعلون كوى صامعيا ارى واحد رسول يبهو جيدا قصيرا من بابا ومنهم يهودي النسار كميدا يتولغ لإنه كوالي لأنا الذين وحا كفروا مشرقين في القبر من الله واحدا يهودي النسار اللي كتابه ينبيقانان إنكي نبقى زرجاران أي مكاق راس أغتك أيان ويشاتي أبلا الله يألنا أيان إيه اتفاقي يجعل تويو ووحا اللي سعود بسدش نبقى عليه ثلاث وثلاث وكان المفروض وحان رمضان القرش حلو كتاب منها ووسن أنا بيعبد اللي يحب يقول لي اللي حضرم أمي بس يعادي القرش عابدا معك صعودنا جاي منام محمد ترى كسرالو كتابه وجيله و الله كرّازن وآخره كرّازن كل كسراء وحضر كذا كثيرا منهم من يهود كمله يتولون مني كولي رنا جا الذين وعد كفارو قالوا لبي. وبيسا وحبا في البلال ما هو حاى قجمد هرماريسا أهم إياك أنفسهم وهي عمل هنا أي نفسه وهرماريسا وحاقوا بأس يبدل البلال الله عليه إلا إنه أعراضي وإياك كتاب لي ودين لي وحقي قرناية إنت إنت إترجارين أي ثمان دين لهم وقالاها ووثانيا وليالكالكتون الكتابة قوميا أن سخط الله إلى إنو عرولا عليهم كركلة أيها واحد سخيز بقبيس يا بنا بنا عليه الضغف حباشن على هذاي ولا يقمنش هذاي وفي العذابهم خالدون حكىش هذاي ناس ولا مجهز وفي العذاب نار جهنم هم هذا أي خالدون كوارياء قثوة ضع أي مرن أي دينه درزال مسلمين فين اللؤلؤين قالنا أنا كولي شأن ما حولام لا وحاولا منها ولو كانوا حبيها الله يؤمنون هو الهماية لله معدو تعقى والنبي سبحانه سبحانه محمد محمده وما قولانه وزيلا تجيال إليه محمد لا تجيال فضخوا من يهدين وطلها ما اتخذوهم كالك مائيا يا شهد يا شهد النبي قولان بيان هما يثلين قال كتر من ما اتخذوهم قال كمن يشل أولياء حريري يقعل ولكن كثير من بذنوا منهم إذا كمدا حاسقون ودين تكبرح فلاقوا بين قل وحاسر هذا رسول صوبانه يا هذا الكتاب يهولي النصاري يتغلو حاجد بنا في دينكم في انتين نجده هذا حاجد بنا ووحي كتاب كتاب بيرن جلال الرونيه ترى والله برتو ولا فليو اي قوبه هي غير الحق حق وانا نهي هو واحد جدني حق قوه كذا ولا تتر انا الراعي هو قوم تدوح ايمانيه مسكه دجين او لعب بشريه قوانين ارضيه وعاتوره وعادي جن سماوي الله كليم ففن تنين برتو اللهي ترى كل بيت كوكب هناك دم انت في المامي همين كي أبدا يجدانه واحد سنة ينعطف ولا يجد ولا تصل الراعين هو قوم قد ما منشوا قد خسوك الله فهودي ألو مي من قبله يجابن له مي وأضلوا وحين اللنيان يثور سدم خفيرة إن بلدنا بني آدم في جميلة وأضلوا هو ملك خفر كان خلدنه ماشان ورجع يه oo dirdor ka hadoon baay darsiga ala ma ilmu goos oo salaahay abuurteen aqoonin nabiillo soo direyna aqoonin inta loo soo dejiyayna aqoonin waxa ka xaraaman aqoonin waxa ku halaal ah uusan aqoonin isticmaalimadii xaytaray tan waxaan hadowdu yagaa iyo dagsiga iyo كثير من بدن، والله اللهم لفه هذه، وقموا من هلك مركو جارنا، راح قرصاً ماي، إنه وحيد هو اسمه داليا، وهو يحيي نمر، وأرني ذكاء تلو، أنت يشخدة هنا يشكذان، تلاقي عندي بالعلم، لو أتيك إجريناه كان هاصل مرينا يا خانان، إلى دعمه إله، ماكاد يغزوني، والله من بدن، والله اللهم لفه هذه، وحيد قالوا من، أنسوا سبي. ينجي عقبه الحق هذا نوعنا وحا الرحمه اللي بلغا فويي ان لغينا و سفر عقبه من بني إسرائيل نبي عقبه اولاديس اكمله على لسان داود نبي داود عرف كيسه كركي سفر بالله في الماء ما هي هي لقوله نبي داود با لجو دجيه سفر با قرت اسغي لمده يلو غارسيه وعلى لسان عيسى نبي يسع عرف كيسه كركي هي لقوله عنادي إذا لجودة جيء، إنجيل بانا قرطى، إسرائيل وما تجيبوا قارشية، إدمي مريم، مريم أول كذا، وعليك صلب إسرائيل، لا على ذي وعور، إما كيدركي أي، عصو عصي نما فلانو، ألي الرسول يدي، في كل عن سيرن، وكانوا عينولا يعتد، قوادة كالظلمة، دونها الجذبة، حق أنقواكن، كانوا لا يتناهونا، كوانس جردي أم ممكن. أي سألوه سمين غضاء لابيسا وعى حنا البضان ما وعى كانون نغضان يفعلون كواسا معي فراو عبر كيسا كثيرا من بضانه جنهم كميدا يهود يتولون يبيضا كولي يارانا الذين وعى كفروا حقا بيلي كولي يارانا وكاساو كولي يارتا هذا الدين له وحن هذا المسلم اسمه وحن مسلمه لابيسا سيبا باسية بلالة أي كجمال هرمريسي لهم إيجا أنفسهم نففيا القوض أيو هرمريسي وعقوا باسية بلالبدا أنسخط الله كبئين عراضي عليهم كركوضا وفي العذاب نرغو بهدنا هم إيجا أي خالدونك ولو قر أي كانوا هذا يؤمنونك والرمية إلاه معدود عطاه والنبي صوبانه صبحي وما قرآن فَجَنَّ إِلَّا كَذَبِيَ رَأَى النَّبِيُّ جَلَّ وَتَجِيَ حَدَّهُنَّ لَهَايَن مَدَّ أَن نَقُونَ مَتَّخَذُوهُم قَالَ كَمَا يَا يَسِر أَوْلِيَا حُكَمِي الْمَامُورَ وَإِنَّ إِلَيْنَا أَوْ جَالِيِن وَغَرَابَ كَمَا يَا يَسِر وَلَكِنَّ هَايَ يَسِر كَثِيرًا إِن بَغَن قُمْ مِنْهُم يَهُود كَمِذِي النَّصَر أَمَّا دُبَائِرِكِ بَشَر تَخَيَّن فِي ذِمْبَنِ قُمْنَا لَذِي إن بذنو منهم ذلك كاملا ولا فيها مريهود و النصارى حاشيون قوة الله جوبي والله أعلم.